ان الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فما بعد بكثير النهارده وقفنا عند زكاة الحلي صح لا خلافة بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعدل للادخار والكراء الكراء اللي هو الأجرة بيتأجر يعني وفي الحلي المحرم الحلي المحرم اللي هو حلي مصوغ صياغة محرمة يعني على شكل أصنام مثلا ده بيسموه الحلي المحرم أو على شكل آنية، زي آنية الذهب والفضة. كالرجل يتخذ يتخذ خاتما من ذهب. ده برضو صورة من الصور الحلي المحرم. أو المرأة تتخذ حليا صنع على صورة حيوان أو فيه صورة حيوان. وأما الحلي المعد للاستعمال المباح والعاريه، فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه. وذلك لما يلي واحد عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة وهذا العموم يشمل الحلي وغيره زي الآية ايه والذين يكندون الذهب والفضة فدي آية من الآيات التي تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان مسكتان يعني سواران من ذهب فقال أتؤدينا زكاة هذا قالت لا قال أيا سرك أن يسورك الله بهما سورين من نار فخلت فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث نصه في الموضوع وله شاهد في الصحيح وغيره ولأن هذا القول أحوت وأبرأ للذمة قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يبقى مسألة الحلي الزكاة الحلي هل يجب فيها الزكاة أم لا؟ الحلي هو أخرج, أخرج من الحلي بعض الصور زي صورة الحلي المعد للتجارة زي واحد عنده محل ذهب فيجب عليه الزكاب الإجماع الحلي المعد للكراء واحد عنده ذهب أو واحد عنده ذهب بتأجره في الأفراح بتأجره في الحاجة زيزة عليها الزكاب الإجماع زكاة حلي محرم سواء بقى للرجل أو للمرأة صورة حيوان أو غير الصورة اللي فيها أخلافها اللي هي الحلي الذي يعد للاستعمال امرأة تتزين بحلي هل يجب عليها زكاة ولا؟ قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فمعنى الذهب الفضة هنا عموم يدل على كل ذهب فضة صح فدل على وجوب الزكاة في الحلي الذهب والفضة وكل ذهب والفضة هنا بقى استدل ببعض الأدلة اللي وردت زي حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رأة ومعها بنتها تلبس ورائني من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أؤدينا زكاتهما معنى كده ان فيهم زكاة في أدلة أخرى زي حديث أم سلمة قالت كنت ألبس ألبس أوضاعاً ألبس أوضاعاً من ذهب فقلت يا رسول الله هو فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز دل على إنه إيه ده تفسير لل لل الآية هو, هو والذين يكنزون الذهب والفضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ ما يؤدى زكاته عن النصاب ففيه زكاة طيب ما هو نصاب زكاة الحلي ما هو النصاب الذي يجري في زكاة الحلي النصاب في, في الزكاه عموما 85 جرام ذهب عيار 24 85 جرام عيار 24 طيب عيار 21 يبقى كام؟ 97 جبناه ازاي 24 على 21 في 85 يديك 97 طب عيار 18 نفس الكلام 24 على 18 في 85 دي يبقى زكاه لو كان واحدة عندها ذهب عيار 18 يبقى نصابه 113 اكثر من النصاب عليه زكاه 2.5% اقل من النصاب ليس عليها زكاة كذلك لو عندها 21 عليها زكاته منه عليها زكاة اقل منه معلوش زكاة طب سؤال افرض بقى عندها 18 و 21 اتنين على بعض مين ده على ده لا ده يكمل نصاب ولا ده يكمل نصاب قدامها حاجة من الاثنين الحاجة الأولانية تحول الكل بفلوس يعني تضرب 8 عيار 21 في 97 هتطلع عليها كام مبلغ تحسب كل الذهب اللي معها 18 وعيار 18 وعيار 21 وعيار 24 كله تحسبه من غير مصنعية وبعد ما تحسبه تشوفه وبلغ المبلغ ده ولا لا يعني تسأل على عند السائغ على عيار 18 بيسوي كم وعيار 21 بيسوي كم وبعدين تضرب عيار 18 في الجرامات اللي عندها وعيار 21 في الجرامات اللي عندها هيطلع في النهاية مبلغ المبلغ بتاع 97 جرام 21 يبقى هذا ال اللي عليه زكا حل تاني بقى انها تعمل عملية حسابية تحول كله بس هي لو وكانت شاطرة في الحساب يعني. تحول كله لعيار واحد اللي هو عيار واحد وعشرين تخلي العيار واحد وعشرين عندها مثلا خمسين جرام ادي كده خمسين جرام عيار 18. عندها مثلا عيار 18 60 جرام تعمل ايه بقى تحول ٦٠ جرام لواحد وعشرين ازاي 18 في ٦٠ على واحد لها ايه حاجة. الحاجة دي تزويتها على الخمسين يبقى هو ده الايه لو بلغ أهلي من سبعة وتسعين يبقى ده الايه ده النصاب بتاعها خلاص يدي يدي الأولى سهلة. الاولى سهلة يعني هي الطريقة الاولى انها هتحول كله لفلوس وفي النهاية تعرف الفلوس دي تكملت النصاب ولا لا جمهور اهل العلم على ان زكاة الحلي ليس فيه زكاة ان الحلي المعد للاستعمال ليس فيه زكاة ده قول الجمهور قول الإمام أبو حنيفة وارواع الإمام أحمد إن في زكاة وده الراجح لأن الأدلة توافق هذا الكلام مسألة السادسة الألماظ قبل ما نخش في مسألة السادسة الألماظ ليس فيه زكاة الألماظ ليس فيه زكاة ولو إن المرأة ترهقها الزكاة أحيانا النساء ما بتبقاش بتشتغل ما بتشتغلش فالزكاة بتبقى إرهاق لها فتعمل إيه؟ وطبعا جزها عشان يبقى مثلا عندها يطلع ألف جنيه في السنة زكاة فوق زكاة الأموال اللي عنده ممكن يرهقه أيضا فليه حل من الاثنين تبيع الذهب اللي فوق النصاب وتشتري بيه ألماز ويبقى عندها برضو حلي اللي هو الألماز لأن ما مفوش زكاة أو تشتري بيه ذهب صيني طبعا الدهب صيني سيجيب لها ايه خمسة كيلو دهب الدهب الصيني برضو مفوش زكاة لأن الذهب الصيني حقيقته إنه هو معادن ما هي ذهبية أصلاً ولكن مطلية بمواد تشبه الذهب ووو وتستعمله و... ويس... النساء كأنه حلي ذهب يعني انما هو مفجّز ذكاء فهي يديها دي هي يدي تشتري بها حاجة مفاحة تشتري بها مو مف... في شيء مفيد فممكن تفعل ذلك وممكن كمان ت إيه ت... يعني الأفضل الآن أنها تج ت... يعني تحتسب وتتصدق باموال بأموال الزكاة كان معها مال يعني. المساله السادسه لا المظمه مفهوش ذكاء لانه مش ذهب وفضه طب يعني ممكن واحد عنده عمارة عماره برج 12 شقه بنص مليون جنيه يبقى عنده 6 مليون جنيه مع له زكاة فيه هو بالكتر أموال الزكاة أموال معروفة النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل حددها هي دي اللي فيها زكاة غيرها ما فيها زكاة في زكاة عروض التجارة العروض جمع عرض وعرض وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف من أي صنف كان وهو أعم أموال الزكاة وأشملها وسمي بذلك لأنه لا يستقر بل يعرض ثم يزول ذي البضاعة يعني فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها وإنما يريد ربحها من النقدين والزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراءهم حديث متفق عليه ولا شك أن عروض التجارة مال عروض التجارة لبضاعة محلات التي فيها بضاعة جي فيها الزكاة والعرض يعني اسمها عروض التجارة مش, مش بيع مش زكاة في المبيع مش كل ما بيح حاجة فيها زكاة لا في فرق بين البيع وفي فرق بين عرض للتجارة عرض يعني اتخذه سلعة يبيعها من أجل الربح أما واحد عنده حاجة راغب عنها وأراد أن يبيعها دي ما فيهاش زكاه واحد عنده عمارة وعايز يبيعها وقعد الثانة للبيع هل دي فيها زكاه ولا لا؟ لا ليس فيها زكاة ليه؟ لانه لم يبيعها بغرض التجارة حتى لو أراد الربح لأن ليس كل من أراد الربح هو عروض تجارة لأن عروض تجار يعني سلعة سلعة يعني أخذ رأس المال اشترى ببضاعة وبعدين بحها فخذ رأس المال تاني اشتري ببضعة تانية ربح فيها وبعدين بح فخذ رأس المال تاني جاء الرأس المال هو لإيه اسمه عروض أما واحد اشتري شيء وسبها عنده وبعدين كان عايز يبح عشان محتاج الفلوس ده مش مش عروض تجارة وليس فيه زكاة طيب شروط عروض التجارة أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية فلا يدخل في ذلك الارث ونحوه مما يدخل قهرا اثنين ان يملكها بنية التجارة نية التجارة ثلاثة ان تبلغ قيمتها نصابا بالاضافة الى الشروط الخمسة السابقة في اول الزكاة طيب نصاب عروض التجارة ايه؟ هو عرب اه نصاب الفضة اللي هو خمسمائة خمسة وتسعين جرام فضة جرام الفضة دلوقتي بستة جنيه وشوية يعني ممكن يخشلهم في 3000 جنيه ده اللي عنده دكان محل بيزكي زكاته لو بلغت نصاب 3000 جنيه بيعمل يبقى كيف يخرج زكات عروض التجارة اول حاجة يحسب البضاء اللي عنده بسعر الجملة بسعر الجملة لان هي ديت قيمتها الحقيقية ليس بسعر البيع لان سعر البيع هو ربحه المنتظر ولا يجب عليها أن يؤدي زكاة ربح منتظر هو ينتظره لأن هو لسه ما يعرفش هيبيعه ولا لا فهو دلوقتي قيمة العروض ايه؟ قيمة العروض هو سعر الجملة ده اول حاجة تاني حاجة يحسب الديون اللي ليه ما يملكه من الدين واحد واخد شكوك من المحل فيقسم الديون نوعين ديون ميتة لا امل في رجعتها ده بيخصمها من كل اللي عنده كأنه مش عنده واحد سالف انه فلوس بقاله سنين وهو راجل فقير وهو التاني يعني ايه تصدق بيه عليها وقال خلاص انا مش هكوتا منه يعني ايه هو راجل فقير ومش ولا ينتظر رجعها النوع التاني من ديون ديون حية ديون حية سواء بقى ديون تجارة ساعات المحلات بتاخد من بعضها ديون وساعات ديون حية يعني واحد جار المحل وبياخد حاجات من المحل وبيسددها في اخر الشهر لما يقبض دي ده هو متأكد انها جاء ده تتحسب كأنها من فلوسه خلاص اذا اول حاجة يحسب بضعطه سعر الجملة ثاني حاجة يحسب الديون اللي ليه الحية ويسقط الديون الميتة ثالث حاجة يحسب الديون اللي عليه اللي عليه في شركات عليه لها فلوس لسه ما ندفعتش في فلوس عليه هو فلوس شخصيا ديون عليه هو بعيد عن المحل بس بتتحسب برضو لان المح... الديون المحل او عروض التجارة بتحسب من ضمن بتضاف الى زكاة المال انت هتحسب المال اللي معاك خلطت بالك يبقى كده تيدي تلت خطو يحسب الديون التي عليه خلاص رابع خطوة يحسب المال النقدي الذي في يده رابع خطوة يحسب المال النقدي الذي في يده لان فيه فلوس في الدرج هو باع بيها وسايبها في الدرج لايك ما يجي ايه وقت الشراء ويشتري او في فلوس هو حوش عنده في البيت بيحتكى عشان يشتري بيها حاجة تانية فكل ده يدخل في ايه في عروضه كده كده كده اربع خطوات في النهاية يحسب ايه مجموع الحاجات ديت يعني البضاعة بسعر الجملة زائد الديون اللي ليه الحية زائد المبلغ النقدي اللي معاه ناقص الديون اللي عليه في النهاية هتلع مبلغ انطلع المبلغ ده فوق النصاب اللي هو 595 جرام فضة بسعر جرام الفضة بقى ساعتها يتصل بأي سائغ ويعرف سعر الجرام الفضة كان يبقى لو بلغ هذا المبلغ نفترضه مثلا 3000.5 يبقى عليه 2.5% من القيمة الكاملة يعني فضل 5000 جنيه يطلع 2.5% 10.000 جنيه 2.5% في القيمة كاملة وليس في على 3000.5 إذا كافئ أعمال المقاولات لا ما فهاش ذكاة إنما ذكاء في الأموال الأموال التي يكتسبها المقاول دي أموال دخلاله يستقبل بها حول كامل سنة يعني آه على رأس كل سنة حولية آه حولية هو ليه؟ كل إنسان بيبقى ليه حول خاص بنفسه اليوم اللي بلغ فيه نصاب عنده ما كانش فاكره حدد يوم وليكن أول محرم هو ده المبلغ بتاعه المبلغ الحول بتاعه في يوم آخر يوم فيز الحجة يحسب الحزبة دي ويشوف عليه كام ويسدد وهل يجوز دفع الزكاة أقصط يعني فرضنا أن هو محل عشان يطلع مثلا مبلغ كامل من محل مرة واحدة تبقى صعب عليه الإجابة أنه هو يجوز أن يدفع أقصط بشرط أن يكون قبل الحول وليس بعد الحول يعني الأقصاط تكون الأقصاط اللي في الدنيا متأخرة صح تشتري سليعة بتدفع أقصاط بعد ما اشتريتها لا الأقصاط في الزكاة مقدم تدفع أقصاط في الحاجة اللي جاي يعني السنة الجاية الحاول اللي جاي بدفع أنا أقصاطه من دلوقتي بتوقع زكاتي كام وبعدين أدفع مية جنيه في الشهر في آخر السنة أبقى الف وم komplain جنيه اتبقى لي كام في الزكاة اتبقى لي مثلا مئتين جنيه ادفعهم دلوقتي وهكذا إذا كنت أقوم بتأجير الشؤى العمارة يعني القصة بي لا تأجير الشؤى برضو ما فهي الأجرة هي اللي فهي زكاة الأجرة المال اللي دخل ده هي زكاة أموال لو ما تفضلش خلاص ما حاجة فإذا حال علي الحول قومت بأحد النقدين الذهب أو الفضة فإذا برغت قيم النصابا واجب فيها ربع العشر هو بيقول الذهب أو الفضة مش للتخير. لا الذهب أو الفضة على حسب الأحظ للفقير الحظ الفريد يعني عشان قطر نقول دلوقتي ان الزكوات بتبقى على انصاب الفضة انصاب الذهب انصاب الذهب عيار 21 97 جرام يعني ممكن يوصل لكام ألف جنيه وده مبلغ كبير يعني ما فيش ممكن كثير من البقالات ما فيهاش مبلغ يساوي ألف جنيه ده فيها كرتونتين و كيلو جبنة يعني فيها يعني أقصى ما فيها مثلا خمس ست آلاف ج... جنيه إنما هيبقى ثلاثين ألف جنيه مبلغ يضر الفقراء كده ناس كتير جدا مش حي... مش هيطلع عليها زكاة وأصلا الزكاة فرضت موسة للفقير ودي تجارش الغالف يكون فيها زكاة العروض فالافضل هو زكاة الفضة نصاب, نصاب الفضة ولا اعتبار في التقويم لما به العروض لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا وإنما العبرة بقيمتها ضغط تمام الحول احنا قلنا العبرة فيها بقيمة قيمتها الجملة سعر الجملة بالنسبة لعروض التجارة في مشاريع في قائمة في دول يعني كانت عروض التجارة في السعودية الدولة بتجمعها السنة اللي فاتت زكاة عروض التجارة كانت في السعودية 85 مليار ريال في السنة واحدة وكانوا بيقولوا زادت عن السنة اللي قبلها 10% يعني كانت السنة اللي قبلها حوالي ايه حاجة وسبعين يعني 78, ألف، 78 مليار ريال فمعنى كده ان زكاة عروض التجارة لو تقنن دفعها طبعا هي بتدفع بسرعة عشوائية الناس بتدفعها جنهات فالعلماء قالوا ايه الافضل للزكاة انها تجمع ويتعامل بيها للفقراء يعني ايه انا واحد زكاته وخمس تلاف جنيه ماشي الخمس سلاف جنيه دولت انا ممكن ادي لكل فقير عشرة جنيه وفقراء البلد كلهم هينبسطوا وممكن يجيب فقير من الفقراء ادي له خمس سلاف جنيه كلهم وقلوا اعمل بهم مشروع محل سوبر ماركت هيفتح المحل والسنة الجاية لو كان شاطر شوية هو اللي هي ادي زكاة يبقى انا كده اغنيت فقير في كل سنة انما العشرة جنيه دي مش هتغني حد هياخدها هيشتري لشوية عياله حاجات حلوة تفرحهم وخلاص وانتهت على كده فتقنين الزكاة وتقنين صرف مصارف الزكاة دي من أهم الأمور عشان مصارف الزكاة لو كانت عشوائية هيضيع حقوق كثير كثيرة وممكن استثمارات كثيرة تضيع فالافضل فيها تقنينها وأفضل حاجة في التقنين يبقى لها وزارة هيئة أو هيئة خاصة بها زي ما كان الدولة الإسلامية قديما تعمل كان الإمام هو المسؤول عن جمع الزكاوات بيبعد فلان ده للمحلات واحد اسمه خراص او ساعي يروح للمحل وياخد منه الزكاة بتاعته وده يتجمع كلها في بيت المال وبيت المال هو المسؤول عن اداء الزكاوات لمصرفها يقوم عليها عامل من العمال يعني من وزير مثلا والوزير اسمه عامل فلان الولاية كلها قائمة عن وكالة الشعب يعني كل الولايات اللي موجودة في الدولة قائمة على إن الشعب وكلهم فالشعب أعلى سلطة من الولاة، الشعب أعلى سلطة من الولاة، ولذلك إحنا ممكن نستعمل هذا اللفظ إن السلطة في إيدي الشعب بنفس المعنى، إن الشعب أعلم من الوالي، يعني الشعب أعلم من الرئيس الجمهوري، ليه؟ لأن رئيس الجمهورية شغلته إيه؟ يخدم الشعب، خادم الشعب، خادم الشعب، دا وظيفته، إش... ليه؟ لأن هو وكيل عن الشعب. في أداء زكواتهم وقبض مستحقاتهم هو يد الفقير هو يد الفقير بيقبض عن الفقير ماله ويديها للفقير فالولاه كالوزير وكده نسميه عمال وكانوا في عصر الصحابه سمو عمال ارثلا فلان عاملا على البصره عامل يعني ايه والي على البصره يعمل في البصره فالعمال لما يتعامل عليه وزير وهذا الوزير يبقى معاه لا وقانون في مصرف الزكاة يصرفها في الوجوه الشرعية ودي هتبقى أنفع للمجتمع زكاة الخارج من الأرض ده نوع تاني من أنواع الزكاة بعد زكاة النقدين وبعد زكاة العروض التجارة ده النوع الثالث الخارج من الأرض قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكا يعني قوي شديد، وتجب في الثمار عند بدو صلاحها بدو صلاحها بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكل ولا يشترط له الحول لقوله تعالى وقات وحقه يوم حصادي يبقى ده لا يشترط له الحول البقل يشترط له الحول تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار ليش شروط زكاة حبوب زكاة الخارج من الأرض شروط إيه؟ أول حاجة يكون مكيل مكيل يعني يوكال أو يوزن تاني حاجة يكون مدخر الحبوب المدخرة ثالث شيء يكون مطعوم مدخر يعني يستطيع أن يدخره الإنسان زي الأمح والرز والشعير ما بيبص من الركنة بيتركن ويدخر لان الأموال هتبقى كثيرة جدا والزكاة هتبقى كثيرة فلو لم يدخر لا تنظمه فاهش خضروات والفواكه كلهم ما فو مش الزكاة هيجد الوقت هو اتكلم عن الحبوب والثمار التي يمكن ادخارها يبقى كده اول حاجة مكيل او موزون تاني حاجة يكون مدخر تالت حاجة يكون مطعوم حبوب بتتاكل لان في حبوب ما بتتاكلش زي بذرة القطن والكتان ده لا يؤكل من الحبوب والثمار ده ربع شرط من الحبوب والثمار خلاف الحبوب والثمار كالفواكه والخضروات ليس فيها زكاة كالحنطة الحنطة اللي هي ايه الشعير البر والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب ولا تجب في الفواكه والخضروات فالمكيل لكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوسيق فيها توثيق الوسق الوثق ده شيء يكال فيه وهو التحميل التحميل جاي عايز يقول يعني بلفظ اللي هو الكيل يعني مش في كيل ووزن الكيل بالحجم والوزن بالايه بالوزن فبيقوله بالحجم يعني والمدخر لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه وعلى هذا فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار فلا زكاه فيه شروط وجوب الزكاة في الخارج من الأرض الأول بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق حمل البعير وهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع خمسة ستين بتستمائة صاع فيكون زنة النصاب بالبر الجيد ما يقارب 612 كيلو جرام على اعتبار ان وزن الصاع 2 كيلو و40 جرام ده نصاب الغلة نصاب الغلة الأمح نصابه 600 كيلو واثناشر. جاي منين ضرب 300 في 2 كيلو و4 من 10 ايه الستمائة صعب او ستمائة كيلو واثناصر ما معنى ايه؟ الامح لا ده هو بيضرب مثال الرز الصعر الرز بكام؟ نعرفها ازاي؟ بيبقى في ورقة كده متعلقة ايام ايام زكاة الفطر فيها الرز صعب كام والامح صعب كام؟ بتاخد انت الرقم ده وتضربه في تلتمية خلاص، الرز تقريباً 2 كيلو كام و 900 أو اتنين كيلو يدا يدا يعني في خلاف يعني لو 2.900 كيلو سب... هتضربه في 300 يبقى حوالي 900 كيلو أو ما يقرب من 900 كيلو إلا شوية يعني ده نصاب الرز طب انت عايز انت عاي... حاجة انت ما انتش عارف تعرف الصعب بتاعها كام تعرفه ازاي طريقة سهلة جداً هتجيب ميزان ماشي؟ بس الميزان حساس و... وتاخد أربع حفنات من اللي إيه؟ من اللي انت عايز توزين أربعة أربع حفنات بمتوسطة كده بحيث ان إيه ما تبقاش زيادة يعني هي الحفنة بتبقى ملوء ديك لتنين وتحطهم على على الميزان واللي يطلع منها يبقى هو ده الصع خلاص أي حاجة عايز تعملها الصع عبارة عن أربع أمداد والمد هو ملء كفين من الايه؟ من الشيء تاني حاجة ان يكون النصاب مملوك له وقت الزكاة النصاب يكون مملوك له وقت الزكاة نعم اي حد من ايده وسط إيد لا صغير لا رفيع لا عي صغير ولا كبير يعني متوسط يعني ايده متوسطة بتختلف جرامات يعني ما بتبقاش كبيرة قوي بس من ايد متوسطة وتضربها في المبلغ، الحاجة اللي هجيلك على الميزان تضربه في تفتمية تاني شرط انه هو يبقى مملوك, ليه؟ مملوك له وحدة انا عايز كلمة وحدة ديت عشان اطلع مسألة ساعات اتنين بيبقوا شركة في ارض صح الرز اللي بيطلع من الارض ده كله بيقسم على الشركاء كل واحد يشوف نصيبه فيه كام ماشي؟ يعني مثلا تلاتة اخوات في ارض في فدان فدان طلع آآ ألفين كيلو يبقى هل في واحد فيهم عليه زكاة ولا لا التلاتة معلومش زكاة ليه لأن نصيب كل واحد فيهم لا يصل إلى مبلغ الزكاة اللي هو النصاب لأن لو إحنا قلنا النصاب 900 هيبقى نصيب كل واحد فيهم تقريبا أقل من 900 وهكذا لو إيه هنقولها دلوقتي واحد يتحدث مع كل واحد يقسم النص حتى لو مضاربه او مزرعه او مسقاه بيقسم اه يشوف نصيبه كام ويؤدي في زكاته لا ده الصورة دي طبته اصلا صوره البيع محرمه عايز تطلعها بالتقسيم مش مشكلة بس هو ملكه مش مشكلة ممكن تطلعها بالتقسيم طبعا <تصفيق> ما لا لا يجمع لا تجمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدق يعني لا تجمعهم على بعض ولا تفرقهم كل واحد له نصيبه كل واحد له ملكه التجميع ده بقى ما يجيش إلا في باب واحد فقط اللي هو باب زكاه المواشي اللي إحنا هنجي لها دلوقتي ان شاء الله الوجوب في الحبوب والثمار العشر فيما سقي بلا كلفة بأن كانت عثريه عثريه يعني إيه لها جزر طويلة تحت الأرض ما حدش بيسقيها أو تسقى بماء العيون ونصف العشر فيما سقي بمؤنة نصف العشر يعني كم في المية خمسة في المية يبقى ده بيخرج زكاته خمسة في المية طبعا مصر كلها بتخ بتتسقى بمؤنة وبكلفة لان هي بتعتمد على نهر النيل ونهر النيل بيبقى بيجري في مجراء فبيضطر العامل انه يجيب راي من اجل ان تروي ارضه ودي كلفة في بلاد زي لبنان مثلا بيعملوا مدرجات الرز ويتركوها الامطار بتنزل بتسقي الارز وحدها دي من غير كلفة فهو على حسب الزارع لو كانت بلا كلفة هيطلع عليها 10% لو كانت بكلفة هيطلع عليها خمسة في المية خلاص كده هيطلع خمسة في المية يعني من كل ميت شوال خمسة تشويل بأن كانت تسقى بالدلاء والثواني الثواني الدلاء جمع دلو وهو ما يستسقى به من البئر ونحوي والثواني جمع ثانية وهي الناقة التي يستسقى عليها وهي النواضح أيضا كانوا بيجيبوا ناقة تروح تجيب الماء وترجع زي السقية وزي غيرها يعني ونحوها بقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر له بذور يعني وفيما سقي البعل النخل يشرب بعروقه وفيما سقي بالسواني أو النطح نصف العشر مسألة ربيع زكاة العسل حكى ابن عبد البر الله عنه رحمه الله عن الجمهور أنه لا زكاة فيه وهو الأظهر لأنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل صحيح صريح على وجوبها والأصل براءة الزمة حتى يقوم دليل على الوجوب قال الشفعي رحمه الله تعالى الحديث في أن في العسل العشر ضعيف وفي أن لا يؤخذ منه ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز واختياري أنه لا يؤخذ منه هذا كلام ابن عبد البر لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست فيه ثابتة فكأنه عفو وليست فيه سنة ثابتة يعني فكأنه عفو وقال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت في حديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربه من أوسطها كان يؤخذ في زمانه صلى الله عليه وسلم من قرب العسل من كل عشر قرب قربه من أوسطها يعني عشر في المية منها هذا الحديث جعل بعض العلماء أن يجعل في العسل زكاة كالحنابلة وهناك فتوى اللجنة الدائمة تقول ليس في العسل المنتج بوسطة النحل زكاة إنما زكاة في قيمته إذا أعده للبيع. وحال عليه الحول وبلغت قيمته النصاب وفيه ربع العشر يعني عروض تجارة يعني محلات العسل اللي بتبيع بتتاجر في العسل فده يعمله كعروض تجارة أما العسل كعسل اللجنة أفتد بأنها ليس فيه زكاة والأحط إن كان له عنده عسل للاستعمال الشخصي وبلغ عشر قرب يعني تقريبا 66 كيلو فيجب فيه الزكاة على الأحوال 66 كيلو لاستعمال الشخص وليس للبيع هذا احتياطا يعني له يعني. مسألة في الركاز الركاز هو ما وجد من دفائن الجاهليه ذهبا كان أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر ولم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل وأما ما طلب بمال وتطلب كبير عمل فليس بركاز ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره ولا يشترط له الحول ولا النصاب لقو... لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس وهو فيء يصرف في مصالح المسلمين العامة ولا يشترط أن يكون من مال معين سواء كان من الذهب أو الفضة أو كل ما خرج من الأرض من أثار الجاهلية هو يعد من الركاز من الركاز يعني فيه الخمس الخمس يعني كم؟ 20% ليس بالكاد يعني لقطة يمتلكه. ال ال ال الحاصل المحصول عليه من تحت من دفائن الأرض نوعين نوع عليه علامات المسلمين فده يكون لقطة ملك لأخذه كله بعد التعريف سنة يعرفه سنة وبعد كده ياخده كله وليس فيه ذكاء إلا إن يستقبل به حول جديد أو دفائن الجاهليين. أثار من أثار الجهلية ده الركاز ده لو حصل عليه بلا مشقة عليه عشرين في المية عليه اللي هو الركاز لو حصل عليه بمشقة كله له ليس فيه زكاة كله له, له. ينتلك كله ده على قول المؤلف والراجح انه سواء حصل بمشقة او بدون مشقة وهو بين ركاز لان غالبا دفائن الجهلية تحصل بمشقة ويعرف كونه من دفائن الجهلية بوجود علامات الكفر عليه. ك كتابة أسمائهم ونقش صورهم ونحو ذلك من العلامات. واحد لقى صرة فيها ذهب. داننير ده ذهب. فبيفتحها كده لقى مرسوم عليها مين نفرتيتي. يبقى ده إيه ركاز يعمل بقى ويمتلكه كاملة ويخرج عليه 20% من زكاته. كن بأن الدولة تمنعه من ذلك أو لا هو ملكه حقه الشرعي يمتلكه. الدولة عازة تشتريه هي عورة تشتري. الدولة عايزه تحافظ على أثرها تحافظ هي حر إنما القانون الجائر إن كل من وجد أثر يجب عليه أن يسلمه للدولة طب وفين شرع ربهم وبيقتلوه وبيعتقلوه كمان فده جعل إن هي أصلا يعني جعل التدخل فيها ب بصورة أكبر يعني التدخل يعني إيه إنه هو عشان تحافظ على أثر الدولة الدولة عايزه تحافظ على أثرها طب هي أثر الدولة أصلاً بتحفظ عليها ولا الأثر اللي متبعل عشرين ألف قطعة لبريطانيا اللي, اللي هو بيحيله على وزارة الصناعة عشان ييجوا ياخدوها ومش عايزين ياخدوها ده من اللي ودّاهم في بريطانيا وهكذا يعني من الأثار المهربة من اللي بيهربها فهو المقصود إن الدولة لو قنّنت الموضوع ده حيبقى في إيه أفيد بكثير جداً اللي لا أثر طبعاً بغض النظر عن وجود كفر والحفاظ على الأشياء الكفرية والتعظيم المتاحف الأصنام الكفرية والحاجات دي كلها هل نتكلم عن حاجات مباحة يعني لو وجد صنم ما ينفعش يبيعه صنم يقطع راسه ويبيعه دهب يسياحه ويبيعه بغض النظر عن تعظيم أثار الجهلية النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل حجة الوداع بعام أرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه كسر حول الكعبة كم صنم 360 صنم حول الكعبة وكانت الأصنام اثار آثار ولا لا ده عظيمة جدا ده كانت العرب كلهم بتعبدوها ده أنت ما القيمة الأثرية اللي النبي صلى الله عليه وسلم كسرها الإنساني اللي النبي صلى الله عليه وسلم كسره هو دا كان بيعبد كل الجزر العربية كلها كان تأتي له من أقطار الأرض عشان تعبدوه في الكعبة مش بوزة اللي كسر صنم كسر الأرض كلها ومرضوش يبنوها والنبي صلى الله عليه وسلم هدم حول الكعبة 360 صنم ولم يراعي الحقائق الإنسانية والتراث الإنساني والوجدان الإنساني والعبوديات الإنسانية وحقوق الإنسانية كل الكلام ده كلام مصطنع لتغليف وحماية الكفر إنما الإسلام أتى بهدم الأصنام وكل النصوص اللي في الإسلام بتأمر بك كسر الأصنام علي ابن أبي طالب قال إيه ألا أبعثك على ما أبعثني النبي صلى الله عليه لا تجد صنما إلا إيه طمسته ولا قبرا مشرفا إلا إيه سويته طنع ما هو اللي عليه رسم النفرتيتي ده نتأكد هو من, من من أثار الجهلية فخلاص ده ركاز أعمل فيه إيه بقى أسياحه ده أبيعه وقيمته دي أطلع فيه 20% إنما أنا بعت نفرتيتي صورة نفرتيتي ديه يعظموها. والله الهدف مش المبالغ الهدف مش المال يعني والله انا مليش دعوة المشيخ اللي بتقول انا ليا دعوة بش شرع <تصفيق> الشرع ان اي صنم يحرم اقتنائه يحرم حطه في متاحف ولو كان أثر جهليا النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي في هدم الأصنام حول الكعبة أي تراث إنساني وأنا بقول لك أوقات كانت التراث الإنساني في هبل أكثر بكثير جدا من بوزة قلت بالك وأكثر من كثير جدا من أي فرعون حتلقيه يعني أي فرعون حتلقيه عيوا لك فامبسيس إيزيس أي حاجة من الحاجات اللي بتحكم علينا فيها ديال بس في النهاية هي أصنام تعبد عليها تعبد وكان عليها التي تعبد حول الكعبة كانت أعظم منها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرأي ذلك ده المقصود يعني برضو أصنام هي التمثيل دي مش أصنام حتى لو كان طا حسين ما هو صنم برضو الهرم لا الهرم مش صنم يعني انت عايز نهدي الهرم يعني لا مش صنم وأما المعدن فيه يرضى شبهه ان ليه الصحابة لما دخلوا مصر ما هدوش الاصنام دياته هنقول اللي بيسأل السؤال ده جاهل ومش عارف تاريخ مصر أصلا ولا عمره شاف تاريخ مصر ولا أرى تاريخ مصر ان الاصنام دي اكتشافوها امتا كانت موجودة عام الصحابة ابو الهولدة اكتشافوه امتا مش في العاصر الحديث وكان ابو الهولدة كان دي مش كانت مدفونة واكتشافوها هو الصحابة الحاجات دي موجودة كل الأثار دي كانت مدفونة تحت الأرض إلى الآن هذه الأثار موجودة تحت الأرض مش كل يوم يكتشفوا معبد مش عارف فيه تحت الأرض كل دي كانت أثار مدفونة ده معنى كده أن العهد القبطي اللي كان قبل الإسلام كان عهد أهمل هذا التراث تماما لدرجة أنه هو ادفن تحت الأرض بقى أثار تحت الأرض لم يعتنوا به فلما دخلت الصحابة اللي لقوا منه كسروا واللي مش هو اللي احنا بنجد دلوقتي فاللي كان بيقول إن الحاجات دي كانت موجودة في عد صعبة لا، مكانش موجودة إن الأثار دي كلها كانت مكتشفة في العصر الحديث ليس المعدن فهو كل ما تولد من الأرض من غير جنسها ليس نباتا سواء كان جرياً كالنفط والقار أم جامدا كالحديد والنحاس والذهب والفضة والزئبق وتجي فيه الزكاب الإجماع كما سبق لعموم النصوص الوردة في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض قطوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتهم ومن أخرجنا لكم من الأرض يقصد يعني أن كل المعادن التي تخرج من الأرض حديد فضة نحاس كل ده في زكاة والراجح أن الذعب الفضة فقط هو الذي فيه الزكاة الذعب الفضة فقط أما البترول مفوش زكاة بترول مفوش زكاة ذعب الفضة فقط خارج من الأرض بس ليس له قيمة تؤدى فيه الزكاة إنما الخارج من الأرض من الذهب والفضة ده اللي النصوص وردت في أداء زكاة فيها إنما اللي يقصد أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض يقصد بها مما أخرجنا لكم من الأرض مما ورد فيه النصوص زي الحبوب والثمار والذهب والفضة في زكاة بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام أو بيسموها زكاة المواشي الابل والبخر والغنم البقر يشمل الجاموس أيضا فهو نوع من البقر. والغنم يشمل الماعز والضأن. وسميت بهيمة الأعوام لأنها لا تتكلم. من الإبهام وهو الإخفاء وعدم الإيضاح. يبقى الزكاة لبهيمة العام يخص بها الإبل والبقر والغنم فقط. تلت أصناف بس هما اللي فيهم الزكاة. بشروط يعني. يعني الحصنة مفاهش الحمير مفاهش أي حيوان آخر مفروش ذا هو هوة الإبل والبقر والغنم فقط وده أجناس يعني الإبل بأنواحها كلها والبقر بأنواحها كلها والغنم بأنواحها كلها ده في غنم ليه أنواع عجيب في منه شفت غنم خروف لديل. اسمه إيه في ألمانيا لا أنا شفت خروف لديل. خروف صوف وكل عاجة بس بدل ليه ديل وليه اسمي هناك أنا مش فاكر يعني السواكنة اسمه ايه؟ سواكني. صح؟ فكل ده الغنم شروط وجوبه واحد تبلغ الأنعام النصاب الشرعي وهو في القبل خمس خمس وفي البقر ثلاثون وفي الغنم أربعون يبقى ده النصاب بتاعهم في القبل خمسة وفي البقر ثلاثين وفي الغنم أربعين عشان تبقى حافظها كويس بالكبير الكبير أقل في الحجم في العدد كبير البقر الإبل أكبر حاجة خمس إيه خمس حبيات بس البقر عشان أقل شوية تلاتين الغنم عشان أقل أربعين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود بقرة ذود يعني إبل يعني صدقة ولحديث معاذ بعثان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمراني أن أخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة هنجد دلوقتي في تعريف والمسن. فإذا كانت سائمة سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاه فليس فيها صدقة تاني, تاني شرط أن يحول عليها الحول كامل عند مالك وهو نصاب لحديث لا زكاة في مال يحول حتى يحول عليه الحول الثالث أن تكون سائمة وهي التي ترعى الكلاء المباح السائمة السائمة عكس معلوفة يعني لا يعلفها صاحبها لا يتكلف في أكلها إنما يتركها تأكل من الأرض وهو الذي ينبت على عليهم المزارع لو كان بيبيعوا كده يبقى لهم زكاة عروض تجارة فيها والناس اللي بتبيع اللي هم عندهم غنم وبيبيعوا ده عليهم عروض تجارة لاني مش هتنطبق عليهم شروط هي تنطبق عليهم تجارة هنجيل هذا وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون ان يزرعه احد كانت العرب واحد بيبقى عنده مثلا ابل او بقر وسيبه في الصحرة يأكل كما يأكل ويرجع في اخر النهار ده اللي في الحول او اكثر الحول يعني احيانا بعض شهور الصيف بيضطر انه يعلفه لقلة الماء مفيش نبات فدبا يدخل في ايضا يدخل فيه زكاة لقوله صلى الله عليه وسلم وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى مائة وعشرين شاه يعني من اربعين لمائة وعشرين حيدفع شاه واحدة وفي كل ابل سائمة في اربعين بنت لبون دي برضو هنيجي لتعرفها فان كانت ترعى اقل الحول ويعلفها اكثره فليست سائمة ولا زكاة فيها الرابع ألا تكون عامله وهي التي يستخدم صاحبها في حرف الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب أما إذا عدت للكراء فإن الزكاة تكون فيها فيما يحصل من أجرتها إذا حل عليها الحول لذا كده ده أربع شروط من شروط الزكاة الأولى أن تبلغ النصاب ثاني حاجة أن تكون سائمة ثالث حاجة يحول عليها الحول رابع حاجة ألا تكون عامله؟ طيب مين بقى اللي عنده الحاجات ديت ويطلع عليه زكاة هو شخص واحد بس أن يأخذ هذا المال يدخره لنفسه طعاما لنفسه واحد عنده قطيع من الغنم ده ليه هنا هو يأكل منه ويشرب منه ويسيبه يأكل ده حاجة نعمة كبيرة جدا عند ربنا ما بيصرفش عليه أمليم لأن طول النهار يسرح في الصحراء ويأكل من خشاش الأرض ويرجع ولما يجوع يأكل يذبح ويأكل فده نعمة فالله عز وجل أوجب فيه الزكاة من أجل هذه النعمة أما لو أخذها تجارة فمش حيبق عليها زكاة إيه مواشي إنما حيبق عليها زكاة تجارة لو أخذها عوامل عنده مثلا عشر عشر من الإبل وبس مشغلهم عنده أرض والإبل ده بيأتي بالإيه بالماء ومشغالهم ليس في العوامل زكاة قدر الواجب فيها المسألة دي بقى عايز احفظه شوي هو عامل جداول اهيد بس نقرأها ان شاء الله سهل يعني. مقدار الزكاة الواجبة في خمس من الابل شاه جذعة جذعة يعني صغيرة السن ما تم له سنة دخل في الثانية او ثانية من المعز السنية ما تم له سنتان ودخل في الثالثة يبقى اول خمسة لو واحد عنده خمسة من الإبل هيتطلع لهم شاه طب عنده عشرة هيتطلع شاتين خمستاشر ثلاث عشرين أربع شاة. يبقى كل خمسة بزود شاه خمسة وعشرين لغاية خمسة وثلاثين بنت مخاض من الإبل يبقى انتقل من الغنم إلى الإبل يعني لو عنده 25 غنم خمسة وعشرين إبل هيطلعه بنت مخاط وهي ما تم لها سنة ودخلت في خثانية سميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد حملت بنت مخاط يبقى المخاض صفة الأمه أمها, أمها ماخذ حملت فهي ماخذ أي حامل فإن لم يجد يجدها أجزأه ابن لبون ذكر وهو دي أسماء الإبل يعني وهو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة وسمي بذلك لأن أمه وضعت الحمل الثاني في الغالب فهي ذات لبن ابن لبون يعني أم لبون يعني بإيه بتردع إنما بنت مخاض أمها مخاض يعني أمها حامل يعني بتسمى باسم أمها ده من أول خمسة عشرين لغاية خمسة وثلاثين من أول ستة وثلاثين إلى خمسة واربعين يعني كمان عشرة يعني الأول كان بيزود خمسة دلوقتي بيزود عشرة يعني خمسة عشر خمستاشر عشرين خمسة وعشرين وبعدين خمسة وثلاثين وبعدين لغاية كم خمسة واربعين بنت لابون لها سنتان ومن ستة واربعين لستين زود كم خمستاشر خلاص يبقى بيكرر مرتين وبعدين زود حقه دي برضو اسم من اسماء الـ الـ الابل وهو ما تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل بلغت يعني وقيل لأنها استحقت الركوب والتحميل خلاص بلغت واستحقت أن يطرقها الفحل وفي 61 إلى 75 برضو 15 جذعة وهي ما تم لها أربع سنين ودخلت في الخامسة وسميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها أي أسقطته وفي أسقطته بآئه يتعرف سنها من, من أسنانها وفي 76 إلى 90 بنت لبون بيكرر بقى تاني وبدأ بنت مخاط بنت لبون حقه وبعدين بدأ ما بنت بقى بقوا اثنين اثنين بنات ومن واحد من 91 إلى 120 زود كم؟ 20 يعني كان بيزود خانسة بيزود عشر وزود خمستاشر بقى عشرين تلاتين حقتان ماشي فإن زادت على مئة وعشرين مش هيقعد بقى يزود كل مرة في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه وعمل لنا جدول عشان نحفظه، وذلك لحديث أنس بعد وعشرين كل أربعين كل وكل خمسين يعني وعشرين كم أربعين ثلاثة أربعينات يبقى ثلاث بنات لبوا. ماشي. في كل خمسين يعني مائة وثلاثين يتخذ كم؟ آه. لا ما فيش حاجة وتلت لازم تقسمهم أربعينات وخمسينات. اه؟ اثنين أربعين واحد صح؟ أربعين وخمسين مائة وكم؟ أرب... وخمسين مية وثلاثين. خلاص اتنين واحد خمسين يعني اتنين أربعين كم اتنين بنات لبون واحد خمسين حق طب مية وأربعين خمسين خمسين اربعين صح اتنين خمسين واحد أربعين اتنين حقتين وبنت لبون طب مية وستين أربعة أربعينات أجيب أربعة بنات لبون واحد خمسين يبقى تلات بنات لبون واحد خمسين واحد حق 50 خلاص يبقى اتنين بنات لابون واتنين ايه حقتين 190 3 و 40 يبقى 150 40 يبقى تلات حقات يبقى احنا ايه من بعد 120 بنحسبها كده قبل 120 بقى حفظ خمسه فيهم وال والعشر 10 فيهم وال 20 وال 25 وستين 61 61 وهكذا بقى انت تحفظ الجدول كده زي ما أقول كده من خمسة لتسعة شاه من عشر إلى طب عشر طيب انتش ملاحظ حاجة ان من أول خمسة وعشرين بدأ الحساب من الايه من لا من الإبل قابله من الشاه ليه بقى رفقا بالغني رفق عدد أولي الخمسة لو الشرع قال له اتبح واحدة أو تصدق بواحده اجحاف صح ده واحدة يعني خمسة وعشرين في المية صح ولا كعشرين في المية وده كثير جدا فالشرع قال له لا أخرج, أخرج من غير الإيه؟ من غير الإبل طب ما يقوله نص إبل أو ربع ده برضه إهضار للمال لأن عشان يطلعهم حيتبح واحدة ويكده ضاعت عليه إنما هو أصلا واخذها إن الإبل عنده ده مال واخده كمال يعني فمن حكمة الشرع إن جعل إنه جعل الأعداد الصغيرة إنها شيئة يشتري بقشة من بره ويشتري Well موسوعه في ثلاثين بقرة إلى تسع وثلاثين تبيع وهو ما تب له سنة وسمي بذلك لأنه يتبع أمه وفي أربعين إلى تسعين وخمسين تسع وخمسين مسنة وهي ما تم لها سنتان وسميت بذلك لأنها طلعت لها أسنان وفي ستين إلى تسعين تسعين وستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل 40 مسنة كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة يعني لو واحد عنده 70 هيبقى عنده تبيع ومسنة لو عنده 80 يبقى 42, يبقى 42 لو عنده 90 تلاتات تلاتينات وهكذا ده ده يعني ايه؟ يعني واحد عنده تسعين احنا قلنا هيطلع كم؟ تلت طب لعنده خمسة وتسعين برضه ستة وتسعين برضه سبع لغاية كم؟ مية اول ما يخش مية يبقى كم؟ اتنين واحد مسنن مية واحد مية واثنين وهكذا يبقى ده بيسموه واقس يعني الفرق بين الفريضتين بسموه واقس وكذلك في القبل بس الواقس القبل بقى بيختلف لما يبقى العدد قليل لما غير لما يبقى عدد يبقى كبير من 30 إلى 39 وعمل جدول اهو الغنم يجب شوف بقى الغنم الواقس فيها كبير شوي لاربعين إلى مائة وعشرين شاه يعني لو واحد عنده أربعين طلع شاه لو واحد عنده مائة وتسعتاشر حيطلع شاه مية حيطلع شتين طب عنده تسعة وثلاثين إلا مية وعشرين شتين شاء وعشرين شتين 200 شتين ومن 200 إلى ثلاث ثم بعد الثلثمئة بقى تستقر الفريضة في كل مئة شاء يعني عنده يبقى عنده 5 خمس شياه عنده ألف شاه يبقى عنده عشر شياه وهكذا والحديث حديث أنس في الصدق صفة الواجب وازن الإسلام بتشريع بتشريعه العادل بين المصالح الفقراء والأغنياء فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة غير منقوصة وندب إلى مراعاة حقوق الأنبياء الأغنياء في أموالهم ولذلك حدد الواجب في الزكاة بأن يكون من وسط المال الزكاه تكون من وسط المال لا من خياره ولا من شراره فيجب على الساعي مراعاة السن الواجب إذ لا يجزي أقل منها يعني لو عنده مثلا راح لواحد عنده إبل عنده مثلا خمس بنات لبون هيختار منهم واحدة أبناء لبون هيختار منهم واحدة يختار واحدة من إيه من وسطه لم سلوعه ولم كالبض يعني واحدة متوسطة يعني ف... نعم، لو حياخذ لا من فلاح شو هذا؟ لا من الوسط، لا حلو ولا وحش من الوسط. إذ لا يجزي أقل منها، لأنه إضرار بالفقير ولا يأخذ أعلى منها لأنه إجحاف بالغني، ولا أخذ المريضة والمعيبة والكبيرة والهرمة، لأن دي من مال الفقير هو بياخده عشان يحابي به الغني، لأنها لا تنفع الفقير وبالمقابل لا يأخذ الأكله. الأكلة اللي هي ال إيه السمين ال اللي بتكل كتير مكالبضة يعني دي كريمة عند أهلها لأن هي لما تدبح حت يعني هتصرف وهي ال ولا ولا الروبة الروبة وهي التي تربي ولدها لو دبحها ابنها إيه مش هيجد حاجة يرضحها له بعد كده اللي إيه اللبن في بزازة ولا الماخض وهي الحامل ولا الفحل المعد للضرب ولا حرزات الأموال حرزات المال اللي هو صاحب المال بيجد بقى بعض الغنمات عنده بتبقى سمينة وهي بيشيلها لنفسه كده لا دي بقى فيها جبران بقى ممكن يعمل فيها حاجات تانية لها لها حالات تانية وهي خيارها التي تحرزها العين لأنها من كرائم الأموال وأخذها إضرار بالغني قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم وإياك وكرائم أموالها وقال لعمر رو عن عمر أنه قال لعملي سفيان قل لقومك إنا ندع لكم الربا والماخط وذات اللحم وفحل الغنم ونأخذ الجذع والثني وذلك وسط بيننا وبينكم في المال آخر حاجة الخلطة بقى نخلصها عشان نصلي الخلطة نوعين خلطة أعيان وخلطة أوصاف خلطة الأعيان أن يكون المال مشترك بين اثنين في الملك مشاعا بينهما لم يتميز نصيب أحدهم عن الآخر وتكون خلطة الأعيان بالإرث وتكون بالشراء اثنين ورثوا مزرعة حيوانات كل واحد كل واحد فيهم ورس نصها دي بسمها خلطة أعيان أعيان يعني المال كله على بعضه الخلطة في عين المال خلطة أوصاف بقى معناها ايه معناها ان كل واحد يمتلك يمتلك جزء من الغنم وال والاتنين على بعض مع بعض بياكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض دي لها صفات خلطة أوصف وهي ان يكون نصيب كل منهما متميز معروف ويجمع بينهما الجوار فقط وهي بنوعيها تصير تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالين نصابا وأن يكون الخلطان من أهل وجوب الزكاة فلو كان أحدهم كافرا لا تصح الخلطة ولا تؤثر وأن يشترك المالان المختلطان في المراح وهو المبيت والمأوى صورة المسألة عشان الإخوة يبقوا معانا. واحد عنده عشرين غنم واحد تاني عنده عشرين غنم قالوا هما الاثنين احنا هنعمل زريبة واحدة ويبقى الاثنين دول مع بعض يأكلوا مع بعض وشربوا مع بعض ويباتوا مع بعض وكل وكأنهم الواحد دي بيسمى خلطة اوصف الشرط بقى ان هو ايه ان, يك... ان يشتركوا في المراح المراح والمبيت والمأوى يعني يباتوا في فكان واحد خلصوا ويشتركا في المسرح فيسرحنا جميعا يسرحوا مع بعض يعني يخرجوا مع بعض ويرجعنا جميعا والمحلب والمرعى والفحل فيكون فحل الضراب واحد مشترك لهم جميعا فإذا توفرت هذه الشروط أصبح الملان المال الواحد بتأثير الخلطة يعني العشرين وعشرين دولار تحبه ولو واحد معه أربعين معاه عشان يبقوا مية واحد وعشرين يبقى, يبقى معاه إيه ستين وواحد مع واحد يبقى دخلوا مع بعض يعني إيه؟ كل وا... لو افترقوا الاثنين مش هيبقوا فيهم زكاة لو اجتمعوا الاثنين هيبقوا فيهم زكاة فدي معناها الخلطة إنه لو الاثنين اجتمعوا في الشروط اللي قالها هديت اللي قال المراح والمسرح والفح ي... ي... يعاملوا على المال الواحد ويأخذ منه الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية فالخلطة تؤثر في إجابة المال الزكاة وفي إسقاطها وذلك في بهمة الأنعام خاصة دون غيره يعني الخلطة دي ما بتأثرش في المال تأثر في بهمة الأنعام فقط مثال جمع بين المفترق بيضرب مثال بقى عشان نقوم نصلي ثلاث أشخاص كل واحد منهم يملك أربعين من الغنم يبقى كل واحد لو لوحده يطلع كم غنماية فجميعها مئة وعشرون فلو اعتبرنا كل واحد لوحده لواجب عليهم ثلاثية صح لكن لو جمعناهم واجب عليهم إيه شاه واحدة لأنه بمئة وعشرين دي فيهم شاه ولكل واحد أربعين لوحده في مزرعته لوحده حيطلع شاه يبتلت شاه هنا جمع بين الفرق مثال آخر بقى شخص عنده أربعون شاه فإذا علم بمجيء العامل فرق بينهما فجعل عشرين في مكان وعشرين في مكان آخر فلا يؤخذ عليها زكاة لعدم بلخ النصاب متفرقة واحد مع عشرين واحد مع عشرين فاجتمعوا مع بعض حيبقوا علوم إيه شاه ولو كل واحد لوحده عليه إيه معلوش حاجة. ده بيسموه أن يجمع بين متفرق يجمع بين متفرق قشة الصدقة يعني أصحاب الأربعين الدولات هيجمعوها عشان يطلعوا إيه شو واحدة وعند يجمع بين مفترق واحد عنده عشرين واحد عنده عشرين يجمعهم مع بعض عشان قطر إيه يبقى عنده يفرق بينهما يفرق بينهما عنده أربعين يفرق دي عشرين وعشرين عشان قطر ما يطلعش عليه زكاة نعم يطلع ثلاثة لأن ده مال الواحد. 1 الواحد. سبحانك اللهم وبحمدك